بسم الله الرحمن الرحيم ثاني تنزيل الكتاب من الله العليم الحكيم لا خلق السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى الذين تفروا عنا واغيم معرضون قل ارئيتم ما تداعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ليتوني بكتاب من قبل هذا أو أثعة من علم إن كنتم صادقين ومن أقل من من يفعو من دون الله من لا يحتجير له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشرنا سكانوا لهم أعباء وكانوا بعذابتهم كافرين وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا فَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا للحق لَمَّا جَاءَهَا أَفَهَٰذَا سِحْرُهُمْ ۖ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَوا ۖ قُلْ إِنِ اسْتَرَايْتُهُ فَلَا تَمْنَحُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ يَجْعَلُ لَكُمْ شَنِيعًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا أَنْتُمْ بِدَاعِينَ لَهُ مِنْ أَحَدٍ وَلَا أَبِيٍّ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلْأَعِفُكَ إِن كَانَ مِنَ عِبَادِ اللَّهِ وَسَتَرْقَىٰ لَهُ وَشَهِدَ شَاهِدٌ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُن لَّهُ نَظِيرٌ فَآمَنَ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْهُمْ لَمَّا دُعِيَ إِسْرَائِيلَ عَلَى اسْمِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَأَنَّى لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ طَيِّبًا مَا سَبَقُوا لَهُ إِلَّا وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيُخْبِرُونَ هَٰذَا إِلَّا قَدِيمٍ وَمِنْ فَادْرِكْ كِتَابَ مُوسَى إِمَامًا وَأَحْمَدْ وَهَلْ آتَاكَ كِتَابٌ فَتُصَدِّقُ الْإِسْلَامَ الْعَرَبِيَّ النَّادِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ ربنا وربنا الله صم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ذلك اصحاب الجنه يقالبون فيها جزاءا بما كانوا يعملون تَوَصَّيْنَا إِلَى سَامُدٍ وَأَهْلِ دَيْنِه إِحْسَانًا أَمْلَتْهُ نُفُوسُهَا وَأَبْطَنَتْهُ الْحَوَارِ وَحَمْلُهُ فَصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين ثمثا قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك قال رب أرجعني أن أشكر نعمتك التي أن عمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصبح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولا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 والذي صار الوالدان في الفلهما اتعبالني ان اخرج وقد قالت القرون يوم قرلي وهما يستغيثان بالله وهما يستغيثان بالله ويلك امن وحده الله حظا سيقوم هذا الا رسخ في الاولين اولئك الذين حط عليهم القول في امم قد قلت من قبلهم من الجن والان نُقَاشِرِي فَلِكُلٍّ يَا دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلَنُصِيحَنَّ أَعْمَالَهُمْ وَهُم لَّا يُظْلَمُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ أَغْنَوْا عَنِ الْمَاءِ فَأَضَلَّهُمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعُوا بِهَا كُلَّ يَوْمٍ تُجَدُّونَ عَذَابَ الرُّجُومِ كُلَّ يَوْمٍ تُجَدُّونَ عَذَابَ الرُّجُومِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فالسقون واذكر أخا عابل إذ إن أنذر قومه بالأشقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفيه ألا تعبدوا إلا الله إني فَوَارِئُكُمْ مَاذَا بَيَوْمِ النَّهِيِّ أَيُّ ذِكْرَىٰ بِتَخَفَّى عَنِ آلِهَتِنَا فَأِنَّ عِبَادَنَا تَعِيدُهَا قُلْ سَنُنْصَرُ الْصَّارِخِينَ أَرَأَيْتَ مَنِ الْيْمَ احْيَا دَخَلَ وَأَلْغَقُنَا الْمَثْرَ الْفَضِي وَلَا نُرِي أَرَأَى قَوْلًا تَجْهَلُونَ فلما رأوه عارضا استقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منذرنا لن هو ما استعجلت به ريحا فيها على ظن أليك ودمر كل شيء بأمر ربها فاصبح لا يرى الا مشاكله كذلك نجج القوم المجرمين فرقم كان لهم سلال انكن ان في وجوه النار امسل وما ابصروا واسئذوا فجعلنا لهم سمعا وابصارا واسئذى فباءا اغنا عنهم سمعهم ولا ابصرهم يَأْتُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَهُمْ عَاكِفُونَ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَرَقَدْنَا أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَهُم مِّنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَقَرَ الْذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يَخْبُرُ بَيَانَ الْآلِهَةِ ذَلِكَ بِرْهَانٌ لَّهُمْ فَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَسْتَرْوُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَحْبًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا إِنَّا لَصَادِقُونَ فَلَمَّا وما حضروه قالوا أنفتوا فلما قضي ولوا إلى قولهم منذرين قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا هَادِيًا مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُفَصَّلًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ يَهْدِينِ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ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 أولياء أولئك في بلال مبين أولم يعو أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يحيى بطلقهن لقادر على أن يحيى الموتى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ يُعْرَضُ إِلَيْهِ كَفَرُهُمْ على أَلَمْ نَأَعِشْ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ أصبر كما صبى أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا شاعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاشقون